أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيم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 هو الأولُ وَال آخِرُ وَظَّهِرُ وَالبطِ هو الأَّنُ وَالآخِرُ وَظَّاهِرُ وَبَابِ هو الأول وهو بِكُلِّ شَيْءٍ سی نالی سدپ